స్మిల్లెహ్మహి వల్ కుర్ ఎని హీ ఇన్ నెకెలెమినల్ మురుసీ అ 10. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 11. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 تذيبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان اتطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم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 اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً الهه ان يرد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعتهم ان يرد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ان اذال نفي ضلال مبين ان ان امنت بربكم فاسمعون لتدخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أنزلنا على قَوْمِهِ من بَعْدِهِ ఫలి من جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا కు صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِنَّ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 مَن يُحْيِهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ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 ذل شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون